صورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان قومك من قبل ان ياتي اهم على بنليم صورش نوح شتي يسمى ربي من دحنين الحنان نشجع نوح يرقوميش نظر قومك قبر دياش غرصن العثب قرحا قال يا قوم إني لكم نذيل مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا لو كنتم تعلمون إن يسن نكذا منذار أدبينا عبدت ربي فقذمت إذا قولنا ذي ضعام أذو نمح الدنوب أو نستغسف ذي العمار غل جلس عني سم ما يحد لجلس وخير هل كانت عليم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ينا أربي هضراء إرقومي ومزار ميض ورسنرني ووري شو ثلورة في اللي شاكي مرسن هضراء أكينا دس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 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم وقتوار أرنهتر غسن سرعيا أعلم غسن عينني أعلم غسن استفرا أني غسن استغفرت ففنوان إزقي غفار إيهن نير سغفور دي شرشورا أو اندي حطر دي الشي ذي الدريا ذي الجنناث أو اندي يقمي سفن أي غرش تستكمل يا ربي ما زريسوا يخلقكم ذي الوقات لوقات النيم خلفا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا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 يجاري طيب ظرف نار اضرب بكل دي السمغين ذي القاع امجد تحشيش هذه قبلكني يا الغرش القاع فيش دي السمفار ربي يقما ونلقاعا يقاعي تشو هرشوم وش سنجر مي فردان غج قال نوح رب انهم عشونني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا إن يسنح أربيا عصنيا مع عدا فبعا وإن مريا نشينس ذا الدريس ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تغرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا ان دنسن دوشمور ان نشر الججات واذا شك مثعب فم ارججت ود سواع يا غوث يا عوق نسرا اصنمث يعبدن اتصبب يظل رن ورشنا النظارمين حشذرلا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا شدنو فنشن اغرقا افن شش منارمش ورفيني مدكاي افن من, من عن وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا إن يسنح ربيا ورد الججة ذي القعام وردهون ذي الكفار ماذا قلت الجيطان الضلرن العبديش ورد الساعون ذي الدرياء حش الفجر إخفرا ربي عفوين الكيني ذي الولدين ذوين دي ديكشمن أغلى وخامي وذي الممن ذي الممنين ذي الممنات ونسنرن يلا الضرمين حش اختار